كله وان تجعله يعني على حدة رجاء لا سيامة كتب السنة والتفسير رجاء منك في ذلك وأسأل الله على أن يشكر لك وأن يجعل ذلك خلاصا لوجهه لو الكريم وأنا في عبيل الأمة الإسلامية راما أمين أربعين رزاكم الله خيرنا أبا الوريد أحسن الله عليه بلغنا إلى قبره جل في علا وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وقرأ حفص العقوب بفتح الخاء لا خسف بنا والسين لا خسف بنا وقرأ العمى بضم, بضم الخاء وكسف السين لا خسف نعم عمتا في الحالتين الأمر والسياق ظاهر في ذلك وفيها قال وإكأن الله, الله يبرو السطر الرزق لمن يشاء ويقدر هذه تلفت الانتباه إلى أن عطاء الدنيا ليس بلال على محبة الله جل فعلا ولا على بغض الله جل فعلا عطاء الدنيا هذا العطاء الله جعله يبتلي به العباد فهو يبلوكم بالخير والشريفتنا كما قال الله جل فعلا في كتابه ذلك فهنا الله جل فعلا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فبسط الرزق من الله جل فعلا ليختبر العبد ونعمل مال الصالح لرجل الصالح إنما الدنيا لعربعة نفر رجل أتىه الله المال والحكمة صلت الحكمة على المال فهو أسئل به رحمه وأعرف لربي حقه فهذا بأرفع المنازل والشرق من الله بالله اعتني بذلك اعتناءا فوق حياتك حتى آمين والآخر قال ورجل أتىه الله المال ولم يؤتى الحكمة فهو يعيث بماله في الأرض فسادا هذا بشر المنازل عند الله ذلك قال يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر فالله يوسع ويضيق وهو أعلم بما ينفع العباد لا سيامه الحديث وأن كان فيه بعض الضعف لكنه المعنى يتحقق إن من عباد من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله وإن من عباد من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله لولا أن من الله علينا لخسف بأن الله تعالى بعد بعدما تمنوا أن يكونوا في مكانة قارون حفظ الله قلوبهم وحفظ أدنهم أن ينساقوا خلف قارون أن يفعلوا مثل ما فعل قارون فإن الله حفظهم وكانت الأمنية قد تبخرت وأنهم ما تمنوه واجدوا كيف كان عقب الله جل وعلا لمن لم يشكر نعم الله عليهم ولمن استخدم نعم الله في معاصي ولم يستخدم في مراضيه ونظر إلى نفسي ونظر إلى ربه وقدم نفسه على الله وقدم هواء على التشريع قال الله جل في أولاه أنا عند ظن عبد بي فليظن بما شاء ظن بأنه, بأنه ما أعطاه إلا, إلا لذكاء عندي أو لإفراط ما كان من عنده عندما قال إنما أتيت على علم عندي فكانت النتيجة خسف الله به وبداره الأرض ومثل مثل صاحب القريتين عندما قال وليردت الى رب الارجدان خيرا منها منقلبا انا اعطيت وهذا في الاعتزال هذا مع الكفر والجهليه هذا هذا ما يكون له من طوائف اهل السنه من طوائف اهل الاسلام المعتزله المعتزله كذلك يرون بان الطاع من العبد والمعصيه من العبد وهو يستحق الجنه او يستحق النار في هذا الباب الزم الله بذلك ف... لكن هنا أنت تنظر الفارق بين قارون وبينهم الفارق في, في لفظة واحدة من الآية ما هو الفارق انظر في الذين تمنوا مكانهم بالأمس الفارق بينهم وبين قارون هو شيء واحد وهذا الفارق هو الذي أنجاههم لو قرأ السياق ساتين تاتين النتيجة هو واقع منون لا ليست هي الفارق بين الذين تمنوا مكانه بالأمس وبينه فارق وحيد كان سببا رئيسا في إنقاذهم دون هلاكهم هو قال إنما أتيفوا على علم أما هم فلسوا من أعمال بريها منتاز منتاز الله عليهم المعفاة من خجنة الغناء وكان الله يسطر نسب النعمه لله تعالى نعم ممتزين ممتازين نعم ممتازين ممتازين الفرق بينهما هو قال إنما اتيت على علم من عندي هم ماذا قالوا قالوا قالوا قالوا, قالوا, قالوا كان الله يسطر رزقا من والكلمة والكلمه لولا ان من الله علينا لخصف بنا فغنى قلوبهم تافوا الى الله جل وعلاه نسب النعمه لبريه ما جحدوه وأما هو قد جحد ونسب النعمه لنفسه وقال إنما اتيته علائم فغاصف الله به فلكنه منقالوا وكان الله وقالوا لولا امننا الله علينا لقصس بنا وكانه لا يفلح الكافر نعم لا يفلح الكافرون لا في الدنيا ولا في الاخره فعدم فلاح الكافرين بانهم يخلدون في نار جهنم كما الله دل في الله خالدين فيها أبدا ولا يفلحون في الدنيا في الدنياين ملكونا بعض الوقت والوقت كله ليس لهم والدنيا من ملكها بأسرها فيها كدر يشوبها الكدر لا يمكن أن ترها لا يمكن أن ترها بيضاء نقية لأحدهم كائنا من كان فهم ما أفلحوا لا, لا أتم الله عليهم الدنيا ولا استدامت لهم ولهم نروا من عذاب الله جلتوا على في الدنيا ولن, ينجون ولن ينجو أحد منهم من عقابه في الآخرة سبحانه جل فعلا غدا بين يدي الله واقفون وعلى أعمالهم مجزيون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يردون علوا في الأرض ولا فسادا كما قلنا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يردون علوا في الأرض يعني كل من توضع في الأرض وخضع وخشع لله جل فعلا وطوضع العباده سبحانه وجل فعلا كان أرقى الناس عند الله في الدنيا وفي الآخرة وأما هم يريدون علوا استطالة وكبرا وتهونا بالناس وطرصة فهؤلاء لا الله جل فعلا لا يجعل لهم دار الأخرة بحال ولا, ولا يمكنهم من الدنيا أيضا يعني لا يجعل لهم دار الأخرة ولا يستدين تنكينهم من الدنيا بحال من الأحوال بل, بل, بل الله جعل يختبرهم ويمكن لهم حتى حتى يقيم عليهم الحجة ثم إذا أتوا إلى الله جل فعلاء فلا أعوذوا لهم على العقاب قال الحسن لم تطلوبوا الشرف والعزة عند ذي سلطانها وهذا من العلماء العلماء لا يخفون على باب السلطان لأن فيها ما فيها من الفتنة لهم وطلب العز من غير الله جل فعلاء وهكذا قال عبد عمر الخطاب رضي الله عن الرضاء لأبي عبيدة قال كنا, كنا أذل قوم فأعزنا الله من هذا الدين فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله طبعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه أنه نزل في أهل التواضع من الولاد وأهل القدرة طبعا أما يكون وليا سلطانا وقد توضع توضع لله جل فعلا ثم لعباد الله هذا الذي أنجاه الله جل فعلا وملكه الدنيا والآخرة أبو بكر رضي الله عنه ورضاه خطب الناس بعدما صار خريفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قليت عليكم ولست بخيركم أطيعون ما أطعت الله فيكم ولما مشى يعني يودع اسامه بن زيد مع جيشه فكان ياخذ بخطاب ناقه زيد اسامه واسامه يتعجب ابو بكر كيف افعل ذلك فنزل فقال له اسامه انزل او او او تركب امير المؤمنين خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اتظن علي بان تغبر قدمي في سبيل الله أتظن عليك أن تغبر قدمي في سبيل الله فولا القوم توضعوا لله حقا ولذلك أبو باقي صديق وهو يموت مات عنده ثوب جديد كان يلبسه وثوب خلق فقط له ثوبان قال خذ الثوب الجديد إلى بيت من المسلمين وكثنوني في الخلق حتى بكى عمر بن خطاب رضي الله عنه وقال أتعت من بعدك يا, يا أبا بك فالغرض المقصود النظر الأعلى لا يمكن إلا لمن تواضع له لا يمكن ابدا اذا لم يتواضعوا واهل الكبري فان الله تعالى يزين لهم اعمالهم ويحسبون انهم محسنين الصنعه وايضا قال الله تعالى حتى اذا فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرغوا بما اوتوا اخذناهم بغته فهم يحسبون انهم تملكو وتمكنوا لا يعلمون كيد الله ولا مكر الله ان الله على يخسر جدا الذي لا يرفع بصره الى السماء وإن اتقنوا احكام الخطه ولن يربط الأرض بالسماء فلا نجات بحالنا الأحوال تلك الدار الأخيرة يجعل الأدينا لا يوجدون علو في الأرض ولا فسادها فعا الفساد هنا من أعظم الفساد كما قلنا نشر, نشر المعصرية والرزيلة ومن أعظم الفساد نشر, نشر البدع وأعظمه على الإطلاق نشر الشرك أعظم فساد في الأرض ألا تعرف الكافرة بكفره اعظم فساد في الأرض ألا تعرف المشركة بشركه ولا تعلم خطر المشرك والكافر وأن لا تعلم بأن الكافرة يصب الله ليلة نهار صباح مساء ولا تعلم أن الكافر أعدى أعداء الله ويكفر بالرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقربوا ولا تمكنوا فتمكنوا أن البدعي من العداوة لله دل في علاوة من المحادة لله دل في علاوة وينتبق عليه قول الله لله دل في علاوة ذلك الدار والأخيرة لا يردون علوة في الأرض ولا فسادة فnad من الفساد في الأرض لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث فيها محدثا لعن الله من, من أى فيها محدثا المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من أحدث حدثا في المدينة لعن من أى فيها محدثا لأنه يمكن له في, في, في بدعته لذلك قال لعن الله من أى فيها محدثا فأعظم الفساد في الأرض هو, هو انتشار البدع و و و مع انتشار الرضية وأعظم منه انتشار الشرك أعظم منه انتشار انتشار الشرك ولا فسادا وهو الدعاء إلى عبادة غير الله فعلها. هذا أعظم الفساد أعظم الفساد وأظم الظلم وأكبر المعاصي قال الله جل فعلا عن الحكيم عندما, عندما نصح ابنه قال يا لا تشرب بالله ان الشرك لظلم عظيم رب صحيحا مسعود أدلان أرضاه قال قال للسلام ألا, ألا أم بيكب أكبر الكبائر أكبر الكبائر أن تجعل له ندا وهو خلقك قال والعاقبة للمتقين كما قال الله تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين أي من اتقى عقب الله جلال فعلان فأتى بما أمر الله به وانتهى عما زجع عنه وإن, وإن, وإن, وإن, وإن تخلل ذلك الزلات والسقطات والهنات قد قال الله تعالى ثم أرسنا الكتاب الذين استفعينا من عبادنا فمنهم ظلم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخالة والثلاثة في قال من جاء بالحسنة فلاه خير منها ومن جاء بالسيد فلجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فقال إذا همى عبدي بحسنة فاكتبوها له إلى رواية من خلال خلال خلال من خلال خلال خلال س đầu خلال ضعف, ضعف إذا همى بالحسنة فا لأيهرياً حسنا وما بمن خلال حسنا وما بلقلي خلال خلال حسنا إذا همى في الحسن الله وما بمسا فا لأيه حسنا ومعثلمها إذا يعملها فاكتبوها له خلال خلق حسن في رواية ما كان من خلق rabbim في من كانت متكلمة فيها إنما تركها من جرائي قال مانتون تابعوا هذه الأفتة قد تكون هذه من أرجل آيات يعني قد تكون هذه الآية من أرجل آيات كيف, كيف تكون هذه الآية من أرجل آيات وليحسنته فلو خيروا منها ولو من الجاء بالسيئة فلЫجزال الذين عملوا سيئات إلاما كانوا يعملوا قد تكون هذه الآية من أرجل آيات لما؟ ارجاء فضله في تحقيق الزياده حسن فخري ممتاز ممتاز نعم صحيح اذا نعم ممتازين الابهام الابهام في التحديد الابهام في التحليل ابهم الجزاء فعلا نعم ممتاز, ممتاز, ممتاز, ممتاز, ممتاز نعم هذه من ارجى الايات لان الابهام الابهام دائما في الجزاء يدل على عظمه ولا يمكن أن يحدث صوره لا عند من يملك السماء والأرض ويملك خزائن, خزائن السماوات والأرض والله على موصوف بأنه كريم جواد فإذا قال لك اعمل اعمل وسترى وأبهم لك العطاء إذن هو يمكن لك ما لا يمكن أن تتصوره ولا أصل إليه عقلك الكريم إذا, إذا أبهم العطاء فهو جزيل السواد من جعل الحسن فلا طير منه نعم ولما تكلم عن السيئة جعلها سيئة قال ومن جاء بسيئة فالجزة الذين عملوا السيئة يعني لا, لا, لا, لا, لا, لا يحسبون بأنهم يظلمون قال الله تعالى أن الله لا يرضم ناس شيئا أن الله لا يرضم نفس قار سبحانه وتعالى <تصفيق> قال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معك إن الذي فرض عليك القرآن الذي أنزل عليك القرآن وقد يقال بقوله ان الذي فرض عليك الكرآن الذي أنزله عليك نعم وأوجب عليك العمل به مضاعف الجزاء والله يضاف المنشان نعم منتاز سالة إن الذي فرض عليك الكرآن يعني أنزل عليك الكرآن تلاوة وأوجب عليك العمل به وهذا فيه دلال على وجوب العمل بما في القرآن نعم وقد يقال أوجب عليك أيضا القراءة التلاوية وصحيح أنها ليست دواجبة إن الذي فرض عليك القرآن يعني أنزل عليك القرآن لرادك فرض عليك القرآن يعني أنزله عليك كما قال الله تعالى والله يشهد لما أنزل عليك بعلمي وأوجب عليك ما فيه وكان خلقه في القرآن لرادك ألمعد قال بعض الفقهاء في قول إن الذي فرض عليك القرآن نرد كلمعات كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم واشتد الأمر على النبي وكان نظر إلى مكة يقول أنت أحب بقاء أرض الله إلى الله وأحب بقاء الله إلي ولو لأن قومك أخرجوني ما خرجت مني فاشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم بهجراته فبشر الله للفعل كما تعلم يقينا أنه يطلع عليك القرآن وأنت تخلعه على الناس إن الله سيردك إلى مك لرادك إلى معاد يوم الفتح نفتحنا لك فتحا مبينا نعم. وقال بعضهم لرادك إلى معاد يعني رادك إلى الموت فأنت استموت إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسوله قد خلت من قبل الرسل أفإن مات القتل انقلبتم على أعقابكم نعم وقيل لراد كلمعاد إلى يوم القيامة تقف وتظهر, وتظهر لك الكرامة والناس جميعا ينضعون تحت رايتك ثم يتشفعون بك لراد كلمعاد تكون فيه الكرامة العظيمة لك وتظهر كرامتك على ربك في عرصة يوم القيامة كل نبينا تأخر ويقول نفسي نفسي وانت الذي تقول انا لها أنا لها من إن الذي فرض عليك القرآن لراد كلمعاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين هذا, هذا يعني كان لكفار مكة لأن كفار مكة قالوا أتيتنا بما لا به الأوائف وما لا أجد في ضلال مبين فأنزل الله جلفي شعلا قل ربي أعلم من جاء بالهدى من حندي ومن هو قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين طبعا كل اهل الكفر والطغيان دائما يصفون أهل, أهل الدين و الصلاح بذلك فأنت رأيت كيف فعل موسى عليه السلام كيف فعل فرعون مع موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يغذر في الأرض الفساد موسى سغذر الفساد في الأرض وفرعون ينشر الوآم والسلام والمحبة في الأرض أمر عجيب في هذا الباب الغلط المقصود هنا الله تعالى أجاب عن محمد عندما قالوا أنك في ضلال مبين أجاب عنهم الله تعالى فعله قل يا محمد قل لهم قل ربي أعلم من جاء بالهدى أي يعلم من جاء بالهدى أنا أم أنتم ومن هو الذي في ضرار المبين أي رب أعلم من جاء بالهدى يعني نفسه ومن هو في ضرار مبين أنتم فأنتم على ضرار يعني إن كنتم قلتم بذلك لن أجاد لكم واني ايضا سأبلغ رسالة ربي والله أعلم من جاء بالهدى من عندي ومن هو في ضرار مبين قاله ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب يعني ما كنت ترجو أن يوحى إليك وأن تكون نبيا من الأنبياء وهل كنت تتمنى ذلك أو كنت تتبنى ذلك أو كنت تهفو إلى ذلك ما كان ذلك عندك من حال الأحوال واستفاق الله واختارك من بين البشر أجمعين كما قال الله أدل في الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس عليكم السلام <تصفيق> وما كنت ترجو أن يوحى إليك القرآن وأن, وأن, وأن تكون رسولا ويصبغيك الله جل على الناس رسولا وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك إلا رحمة من ربك هذا الاستثناء منقطع هذا الاستثناء استثناء منقطع سدغيه وستثناء منه والمعنى لكن ربك رحمك فأعطاك القرآن وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب ما كنت أبدا يفر قلبك على نوحى إليك بالقرآن لكن رحمة الله فعلا أدركتك واستفاق الله بالنبوة فلا تكونن ظاهيرا للكافرين يعني لا تكونن معينا للكافرين وإذا, وإذا دعوك إلى دين آبائك فبين لهم سفى ذلك شو هنا يقول أنت ما كنت ترجو أن, أن تكون نبيا واختارك الله واصطفاك نبيا فاشكل لربك وحمد ربك للفعلاء وبلغ رسالته وأعظم الرسالة أن تسفها دينهم ودين آبائهم الذي عبدوا فيه الأصمام من دون الله جل فعلاء وبينهم التوحيد ولا توالي الكفار ولا توالي أهل الكفر ولا تكون معينا لهم ولا ظهيرا قال الله تعالى يا أجواء الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فأو معه من تشبه قوم حشر معهم ومن تشبه بقوم فأو منهم وقال الله جلال شعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم إلى آخر الآيات ومظاهرة الكافرين ومولاة الكافرين على مراتب على أن يظاهرهم وأن يوليهم حب لدينهم وحب لنصراتهم وحب لأعلو كلمتهم فهذا كافر بالتفاق ومن ولاهم في معصية فهي معصية ومن ولاهم في خلاف الأولى فهي خلاف الأولى والمسألة على مراتب تتفاوت فيما بينهم قال الله تعالى وَلَا أَصُدُّ عن عَنْ الله. ولا يصدونك عن ايات الله ان يصدونك عن الكتاب وعن القرآن وعن احكام القران وعن التوحيد الذي به نظام الحياه وان هذه قضيه الكون الكبرى ولا يصدونك عن آيات الله عن القرآن الذي فيه الصلاح والفلاح والذي فيه العز والتمكين إياك أن يصدونك عن ذلك ان يصدونك ان يصدونك عن ذلك فانت عزك ورفعتك وتمكينك بالقران فاياك ان يصدوك عن ان يصدوك عن القران الكريم ولو ولا ولا يصدك عن ايات الله بعد اذ انذرت اليك ودع الى ربك ما عليك الا البلاغ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فمن بلاغ الرساله انما على رسولنا البلاغ والبلاغ هنا اتم البلاغ واعظم البلاغ هو البلاغ لتحقيق التوحيد تعبيد العباد لرب العباد سبحانه في علاه هذا هو البلاغ بحق تعبيد العباد لرب العباد تحقيق التوحيد خلاصا لرب العباد سبحانه وجل جل في علاه هذا هو هو البلاغ بحق جزاله قال لهم ولا يصدنكم عن آيات الله بعد إذ انزلت اليك ودعوا الى ربك ودعوا الى ربك ولا تكنن من المشركين قال ودعوا الى ربك الى توحيده هذا أهم الدعاء أن توحد الله جل قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت الناس حتى يقولوا لا اله الله يوازن حتى يشهد أن لا إله لله وأني رسول الله قال الله تعالى وَمَا خَرَقْتُ جِنُّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وكما قلنا هو دعاهم أول ما دعاهم إلى التوحيد لذلك نفروا لذلك تغطاصوا وتكبروا لذلك اشتدت النار التي أشعلوها عليه بأنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة ان هذا لشيء عجاب قال وَلَا تَكُونَنَّ مَنَ الْمُشْرِكِينَ قال معباس اخطف الله للنبي ولو المرضي اهل الدين ولا تظاهر الكفر لا توافقهم طبعا ولما نقول ذلك بل بل بل الكلام موجه للنبي ولا تكن من المشركين اتق الله تعالى والغد اوحي اليك الى الذين من قبلك لا ان اشركت لا يحبطن قال الله تعالى عن جميع انبيائهم اعظم الخلق خدرا ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولذلك ولذلك موافقه الكافرين في دين وفي, وفي شركين بالله الذي علاء وفي في سبهم لله الذي علاء هذه الموافقه الظاهرة فيها ما فيها من الخطر العظيم هذه الموافقه فيها فيها من الخطر العظيم فالله المستعان على ذلك ولا تكنن من المشركين مظهرا للكافرين مظهرا للمشركين يعلم انهم يسبون رب العالمين تعالى انهم يكفرون بالله الواحد الاحد الحكيم لذلك حظر الله النبي وهو أعظم الخلق توحيدا من باب أولى فغيره من باب أولى ولا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هارك إلا وجهه قال ولا تدعو مع الله إلها آخر إياك أن تعود الله جلاله وتعود معه وغيره إياك أن تخلد بين التوحيد وبين الشرك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أن أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عمل أن أشرك فيه مع غيري تركته وشركه وقال الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال الله تعالى ومن الناس ما يتخذ دون الله أنبادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله شفه هنا الشرك الشرك لا يقبله الله جل فعله وضرب الله مثلا العبد رجلا فيه شركاء متشاكسون رجلا سالما رجل هل يستهوني مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ولا تدعم الله إلها آخر إياك أن تفعل ذلك ولو كان هواك أفرأيت من اتخذ أله وهواه أفأنت تكون عليه وكيلة قال لا إله إلا هو كل شيء هارك إلا وجهه فإلى فناء وإلى زوال والدنيا اترحلت مقبرة والآخر اترحلت مقبلة ولا يبقى إلا وجه الله الكريم وفصل الخطاب سيكون الأمر فيه عظيم قال كل شيء هارك إلا وجها يعني إلا ذات الله المقدسة وذكر الوجه إذباك لوجه الله جلت على فلله وجه نعم ولله عينان نعم أثبت الله له العين تجرب عيننا وأثبت الله له الوجه نعم قال قال, قال لا, لا تضرب الوجه ولا تقبح إن الله خلق آدم على على صوراته له الحكم يعني فصل الخطاب والقضاء بين العباد وإليه ترجعون ستنقلبون إلى ربكم وترجعون يحاسبكم على الصغير والكبير والقطمير والنقير وإن الله جلال فعلان جميع الخلق أمامه ويحاسبهم جميعا كما حسبت رجل واحد وسيعلم الذين ظلموا أي مقلب ينقلبون ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينها وبينها ترجمان يقول عبي أتذكر ذنب كذا يوم كذا ذنب كذا يوم كذا والجميع يقول الله تعالى يوم نختم على أفواهين وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بمكان يكسبهم إنا لله وإنا ليه لرجعون نسأل الله أن يكون الخكام على التوحيد لذلك قال لا تدعم الله إلى الأخير لا إله إلا هو كل شيء هائك إلا وجهه لا الحكم ولي ترجعون لما تكلم عن الموت وعن الفناء تكلم على الدنيا إلى زوال تكلم على المسلول بين يدى الجبار قال صدرها بالتوحيد وهذه فيها إشارة على أن من مات على التوحيد فهو الذي أنجاه الله من النار من كان آخر لكلامه لا إله إلا الله دخل الجنة لما جاء آخر كلامنا التوحيد يا رب العالم أجفاء المستمبطاء اللهم لك الحمد حتى ترضى لك الحمد الرضي انتهينا من سورة القصص صليتا بفضل الله لك شؤالها. النبوة استفاء الفائدة الأولى النبوة استفاء حرمة موالاة الكاثرين ملازمة القرآن نجات إثبات الوجه لله دل في علا التوحيد وفصل الخطاب بين العباد وفاي اسئله <تصفيق> نعم نعم ويقال المسافه يا تقال في حق العبد لا في حق الرب جيلا في علامة يجوز أن يقول ذلك هل قوله تعالى علوم في الأرض ولا فسادة عطش تفسير في أخر من الأرض العلو والإصلاح هو الحق مسألة العلو نفسها يعني لا تطلق إلا على الكبر العلو نفسه لا يطلق صار لازما يعني هذا اسمه, اسمه الغالب في اللغة كالغاءة مثلا الغالب في اللغة فالعلو لازمه الاستطالة لازمه الاستطالة فلا يكون علوا إلا بالاستطالة وتهجمل على الناس نعم يعني حتى لو قلنا علو سلطان كانت ناس كان العزيز يوسف عليه السلام او سل... سليمان عليه السلام <تصفيق> قد يخرج على ذلك لكن العلوب حقا لغة ما يطلق إلا ويفهم منه الاستطالة إلى الموافقات